ألم ترى إلى ربك كيف مذل وله شاء لذا وله ثم ثم قبضنا وَمَن لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِانْبِتَاسٍ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا هو الذي أرسل لي أرشان بين يدي غي بضت ميت فَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكَرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورٌ عَلامُ شِ نَ لَذَ نَا فِي كُ رِ لِ قَ ماست صرع الكافرين و وهو الذي مرض البحرين Wa بينهما be وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ ويعبدون من دون الله ما وكيا من كافر على ربه ظهير وما I What's the one getting on kafa vi vi bé e وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا